ولا تظلمني يا خالد يا ولا تواني المكان الناس كلمه نور الصباين ولا تواني الغادر جهاتك والراجل ونيابك تحت الدين ولا بعده ولا يقدر الغادر والعداله فيها فيها فيه الله ان صلى الله عليه وسلم الناس لله يا واهب اليد التي قدها لي يا رب قد كذلك هذا الاخلال ياتي فيها الاسلام واهبا ويرد كما ان هاتن انه لا شهر اعرجوا واحدن لكن اوجها لان الى واحدن لا انه قد نسك ولا يقبل في بقيه الشهور الا رجلان عدلان لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا افطروا فلاه أحمد والنسائي، ولم يقل المسلمان وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم يفتروا لقوله عليه السلام صوم لرؤيته الحديث أما فيها الشمعان فلا يكمل فيه التهلق ولذلك لأنه قد يتساهل به الراحل قد يوجد به ومن يتلح الثيام يحبوا قماؤهم فهو إذا أقام مثلاً يُعلم وقال لهو يشهد الأسرى تضيح هذا من الثيام هو يوجد كبير لمن يتتابع الثيام يشهد المنوريته فلما كان في ذلك لم يقبل في هنالك شوال الا عن اهدافه ولا مثل من الغزانه الغزانه ولا ظاهرا غزانه الاسئله المسلم التي تشترط لقبول شهادته وهي الفائقه الصابه ولعل البحث بها ياتينا موسعا في الشهادات ان شاء الله يقولون لا بدع لعبلي يشهدان لأنهما قراء يا هلائش أبعاء شوان وإلا ثلاثة وكذلك مقية الشهور لا يقمر في عائمة إلا عبلاق كما لا يقمر في مقية تسبب إلا شاهدان ولقوله تعالى اشهدون ويعذر منكم واقيموا الشهاده لله ولقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل امراتان ممن ترضون من الشهداء ترضون فلا بد ان يكونا شاهدان مرضيين قد يخطئ وقد يتساحل وقد يغفر هنا لحوطنا وما يحبه لعبه ودليل ذلك أنك تشاهد لعبه الجنان كان الناس يحرطون على الفغول ولا يحرطون على الدخول يحرطون على وقيته خارجين ويقضرونها ففي هذا الجنان يأخذوا نظام نظرها لا ترون حتى اكل الناس على ثلاثين ولكن في القرود رؤيه مبكره من عالم المسلمه ترقبوها رؤيه خارجين شرق السن وشرقه السن لا اضرب المساحه الى اليهود كذلك وهي العام الناوي والذي قبله والله يا يا اخي هوذا اكثر ما رحم الا بعد اخرين و اذا قلنا لوقات الغير يعني اذا لاحينا لا يذوبون اظهر جاهي هذه التي لا يهاون يوجب انكم تعملوا اياكم اظهر ولا ياتيكم في بضرر لأن الملابس استعرقوا أن هذا بس المشاهد لقروده ويأتذي ويأتذى براحبه ويعزم العزالة في الجنة يقول لقد رأينا ناسم الناس وهذا في نيوم ويقول لنا واحد على شعابة واحد فإذا ما لا يستطيع واحد وكذلك لو طلنا منعجين يوماً لأيو الرئيس وللمنعه لأننا لا نفتر وكذلك لأنه لن يهدفك الميح فلا يفتر حتى نرى الهدام على تهاب كذلك الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله يا ربنا الحمد لله رب العالمين هذا الشهر من شهر رمضان من أعلم الله عليك إنها أربعين سنة وسبعين سنة من على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على النبي فقد يرى الهلال في المملكه فيما يكون في امريكا للغايه يجب ان تختار القول بانه اذا رؤيه المشرك يقوم اهل المغرب ولا اشقر فان هذا هو القول البشر وانه اذا كانت البلاد متحاديه كما من الغراء انه اذا رؤيهما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 يعني بيدنا سميه حيث انها سبويه من النهار وكل حرف فذا التعريف يقولون ان ما هو على الامساك الامساك لا بد ان يكون على الفاطرات بقوى الحاضره وهذا يقول اذا كان لليله الجو صفوان او ولم يحدث الشهر نام عندما نام وقد بهي سنيه ان كان نام الهادي ليشعر الناس هذا اليوم من يرى مره ثانيه فتبين انه رمضان فليس قيامه ليس به انه نام وهافت انه رمضان رمضان لقد وانت ما تحققت انه مظلم ولكن ياتي الخطر لاخذ بك او بيتقل بك فاذا استحق ياتيك من النيه وله ربك خفيفه تنميها قد يكون منهجه ليكلك ان شاء الله وياتي لا نصلي كما نصلي صلى الله عليه وسلم لا نصلي كما نصلي على, علي شهد سيدنا لا نصلي الحمد وذكرنا من نصلي وصلي لنا منك يعني من لا يعني من المذاق للزوجة والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس والعروس اذا قلنا انه ماهو كذلك الذي هو دليل في الجو بينما الجو إن انا هو كذلك يكون هذا ما كذلك لا اله الا الله ان لا نكون نتناثر اليوميه ولا من جهتها ناخذ حالنا رؤيه للارصاد الجويه لما كان قد وثار فنعلم جميعا ان اثراته كبيره الان عرضناه في هذا اول هذا ذلك اننا نتحدثه نص او كذا او لو قدر ان هو خضرا او من كذاب او جاء الى جهه والارصاد فتذبعه ورآه إنما جاء طعب الله من نتيحة عن نتيحة وأحضر رجائحة كبيرة قولة وهكذا إذا فضعه مجموعة كبيرة. فأنهم تحققوا أنه ضاعنا قبل السن قبل السنسيرا من نتيحة تحقق لأنه لا رؤية لاحظوا قولة بهذه الطورة انا راي سيراه هذا الواحد يقول له كذا كذا هي الى خذه الشخص هذا لما تهني نقول له يا مبارك وعلى هذا اخر الله خفف شعورك الآن. هذا السكوت الذي تريده أصلاً هكذا. لأن هذا الجاهل لا اليوم. اللي يقرأه اللي يقرأه اللي يقرأه نصاً وشيء. علم عن الله ما مش. هم من السكوان. أنا يسمى سموه ويساعد النهاية إلا قائلاً وهو مصفش فإذا كان يحضر البلد إنسان صغير يمسكوا رفية يوم يمسكوا رفية من الناس كذلك إذا لا رسول الله ينسى الله أنه يمسكوا ذلك اليوم من الناس وكذلك كان ما جاءه مسترع شفر يمسكوا رفية اليوم ويأتنيه و يقولون الى المسافر ان يحكموا مده ويقولون عازما فهل له ان يصبر لكن لا يزال لانه اذا كان من الناس يشاء بهم فمثلا مسافر وما ركب اليه من الحجاج قاصدا من احسن لها هل قمت أقل اليه ساعة او ساعه من بعض لانك ان تاخذ منها شيء مرور لك ان تاخذها في تحقيق لانك افتح الناس منها تقول لان الذي لا يحكم ان الله يرى الله حتى لا يستحق ان يرى الله وقال ذلك اليوم ان الذي اعطى من غير والله يرى لا ولا يكفل لا تحصل فيها وهي لا يكفل جمعنا أصلها بناس المسلمين ولكن مثلا والمشاعة ذهبوا الى مستد لأ الثلاث وهو الكفت العمين يعني ولا ما في المستد أفضلوا رأوا كذا في المقالون أو بعدها لهم أمر ولا يغني عنهم مالهم <سؤال> ولا بنيهم عن الله <سؤال> شيء و هو الذي <سؤال> يفتح يعني ابواب رحمته ومن يرض الله <سؤال> فهو الغني <سؤال> الحميد <سؤال> ولا يغني عنهم مالهم ولا بنيهم عن الله من و هو الاخر اكل و هو ايت قل وراكم ان يغادروا الى ساقه الله يا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 het is dan ext ordinaryens une mis en Dat al geen rijende wahda là. Daar littlef drie복en van heel brezen يقول على الناس اللي حق لنا على الكوكب كل الادارات والكل الله الناس المراصد الجويه من هي التعليمي هذولا كل طبعا مستع ياك مولا وكاينه كثره وتعديله وتهريمه واخا ما طمننا ما عندناش الله والله شاء الله لكن لا باس وحالته اليوم وغدا لكنه راك راها هي الموضوع خلينا نقولها لا أستطيع لا لا لا لا والله من أهل الكريما، صحيح؟ نصوم ليهم العين والأكل لهم الطعام، الله لا يظلم. يعني إذا صلّي ماذا؟ بس أكلهم ولكن تزيّن لهم الطعام يزيدون، تزيّن لهم الطعام يزيدون، الله صلّى وبرّه، أعلم أنه. لا إكرام سماه وليس له شر من من لا يهانه له شر من يفانه فلا نصيحة له في أمره لا نصيحة لو قدر أنك صلتي ومن سلبي من شر لا إكرام وعصى الثاني عما استنى به من رمضان فاستحيل ان رمضان قد افتح وتبين ان رمضان قد افتح فهل تعرف ذلك اليوم الذي هو سند من من هذا اليوم الذي هو سند وتقول لك اليوم انا اليوم يقول لا تعرف لأ لذلك لزمته افضل زمته احتياطا ولكن تبين انه يشواني الرقاب فلا يجيك على يوم التحقق فانه مطلوبات لا بد ان تتاخر فهذا يعني الرجل فالراجل في قياده يوم الجمعه ان كانوا على خطيه قلنا إن ضادها إن شاء الله جهو لا إذ يطهون منذ إلا من الماح وإلا منذ نافذ الزباد الله لبعد الهلال والنظام الذي بدأت المعيشة والمعيشة ما أكون عجبة في المحبين مختار المقرى لك رايت هنا شيء سليم ولكن لا في ذلك فتقول لانك ما حصلت اياه فراجعني انا يقول تصدق قال لي هو يقول لك ولكن وانا الاحظ انك تكون ذيه طالب لو كنت اللي جاي من الناس صعبه يعني شيء يوم و انت يعني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 قال قال ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان في, في, في ان الحديث ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان يا رب كل ما نذكر اشارها كده وهكذا وهكذا ويبقى لكم شكرا جزيلا في الله ثم اني اطلب منكم ان تذكروا انكم بذلك او رايكم ده مشاعره خلال هذا الحديث بالذهن غير ان الذي هو كان يقول انه الشكور فقد يقول كما اصحاب الله عز وجل ان كل لا على ولكن قد يكون قائل الاميه ذلك لكن اما الاميه مثل وقفه ووحده ووحده ولعله فهل ما قعل ذلك الذي هي عاده ترك الاميه لا ولا لم ياخذها هذا الوحده عاده لا يلد الحكم ولا يلد لا we heb het gevoel dat het een beetje omheen was. En dat is een beetje een beetje een beetje een beetje dat afleiden. Laat het voor mij. Laat het voor mij. Laat het het voor mij. Laat het voor mij. Laat het voor mij. Laat het voor mij. Laat het هذا هو أكل شعكاً في الصورة المهجة واستمر بشكل يعني سبيلنا وأنه في الكتان الذي أكل إليها وليهنها واستمر بوضع المهجة في هذه الحلقة لا يرأى فيه قوية فالحالة الثانية أكل وأنا أكل إليه هل يؤوي ليلا او ذهب ثم تبين له انه منها وانها تتقطع بها قبله يقبل او لا يقبل ولعل الاطراف انه لا يقبل بانه اكل لا تقبل انه اباح له الاكل هذا الحرف الا اذا وهو en in de huidige praktijk, in de huidige praktijk, in de huidige praktijk, God, I'm not going to say that. Deze is de eerste keer dat de minister van de regering de afgelopen jaren dezelfde regering dezelfde regering dezelfde regering dezelfde regering dezelfde regering الله تعالى فصل وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة <تصفيق> يكون المخاطب بها مكلّحة المكلف هو الظّالر العافل وغير الظّالر هو الصغير الذي نور الظّالر غير مكنّث لأنه نغسلنا التخليف فلا يجب عليه وكذلك النسوذ العافل غير مكنّث وهو لا يجب عليه ويأتينا ان شاء الله إذا هو يستهد المتابعين الصغير ويسأكد لأن الإسلام فهو أيضا في شرط في شرط لصحة العبادات فالكاهل أعماله رمضية وثانا يقدر منه عزل وهو العجل لفاق شرطها وهو الإفلام فتنزلنا عن الإفلام شرطا لكل العزالات شرط الطهارة شرط للوضع شرط الوصل شرط الاتيمن شرط للصلوات كلها لوازلها وصبعها شرط لأداء الزكاة وقبولها شرط للحج شرط الوضع به سبيل الله بمعنى أنه لا يتعلم و لا عليه فكلانا كأسفية و لا يتعلم فإنه لا يتعلم و لا يتعلم له العلماء تكلموا على مخاطب مثل فصان بهور الشريعة وذكروا هل هم مخاطبون بها أم لا والحقيقة انهم لا نتيجة ولا احد اليوية وما ادى بشكلات لا توقعون اذا قلنا انهم محاطمون بها وهي ما تسح منهم فبعناه انهم يعاطمون على ترك هذه العجادات وان كان لا يطلب من هجب هذه كل شلحات. هذه اقوم تشكر على تاسك التوفيق وهذه الشك وهذه اقوم تشكر على تاسك الصلاه وهذه اقوم تشكر على تاسك الذكاء وهذه واكلا ريته واكلا يش ترى ان هذا اقوم تشكر على اكله مما عندنا وانا افضل فقال لنشهد أنهم مخاطمون بحالي على أنهم يجادوا من عطوبتهم على تاتها ولكن لا تصلحوا لهم لا أتعوا قبل أن يأتوا بشرطها وهو الإسلام وهو الله إستاذ العزادات فعلى الصغير فلأنه لا يطيق عهدتا ولم يضمن عقله ولم يتكامل ولم يكن هناك الذعب عن ينسعه إلى الخارف من التارك في الخارف الأخرى ولا الخارف الضيئي لأن الإنسان يعرف إذا أخوص حق إذا أرطير له إنه يتأخيش المستيام لعقوبة مخروية عقوبة, عقوبة روض الله عذابه إذن لأنه يتصور عليه العقوبة ويتعوى عن كأنه يأخي لهم إنه يصاري كذيرا من الله من النهار لنأعوذ من العقوبة حبسا جندا إذ جاء وعرضا أهلا الصغير لا يدرك أسر الله إذا عادني فلا لا يدرك ما... لا تحقق مثلاً يمعنا من أحرى لا تصوره ولا قالت إلا هو نراهي ونحنة عليه ومن يقول هنا كزاجا لينكره ولا يعلم بحي إلى العقوبات الدنيويه ونحو ذلك فليعلم ذلك لا تجب عباداته على قبل ان يدرك ثم لا يؤمن أن فأن الحج والسلام الصراط يتفاوت الناس يتفاوتون فذور من يكون مبيداً وزاحناً وذكياً وقوية ذكاة وذور من يكون ذوره في الذكاء فذور من يكون ذريداً ولا بحاحة وستفاهة مغالب فلما كان كذلك ذور للنوء حدد بين الصغار والكبار فإذا ظننا فقط قلت وقلت وجعل حج البلوغ بالاشياء المشهوره اما بالسنين ثمان خمس عشر سنه واما بان لا تستعرض الخشن على الحق كما هو معروف واما بالانسان في حق الرجل أو بالحير في حق النقره جعل هذا حجا معتمرا يعني الزلوغ غاثراً من إلا حد السلام وحد كبه فلتحصل النور كل من ذلك الإنسان كل جميع الصيام تغيير او عشب لو بلنا رأى هو العشر فتغل فإن راحت لمبعو الناس وهم عشر ويخت عشرة فإنه يتغطى عليه ويغادم على تكر. وكذلك للمراه لو حاربتها ابنه تيسر وان يبنى عليها هل تطلبي وانا اهليها المؤلمه على الصيام التي ارادت ذلك من خير هل يوجد في هذه من الاناث لن تحيرها ابنه عشر اذا كان شبابها لوه لسكاننا الحانة أنهم يذكر على هذا الحي وزن وزن هذا الصيام في كل شهر. يتساهل من الاولياء في هذا الإنعاش ويتوقع إذا نهون الشغل لأنه نقرن الله وسند النحية. يقول إنها فهلة وصريعة وإن تتعجل لأنها قد تكون كبيعة يعني جمها وهيكلها كبير ومع ذلك يكون فهلة وصريعة ومتساحلون معها ينجمون أن يتفح أن هذا التساهم فهو تقل. وأنها متى دلمات النحيل وجد إجامها بها رسول ولم يجد التساحل معها كثير من الإناث يتصل لناها عكريا وتلك أهداهم أنها حامة هي صغيرة وأن أهلها لن يقوم روحا فأنها السلامة لا وأنها ضحية ولن تقضل أهلها لن اهلها أهلها بمحاصر منها لفأ إما لسرع وإما لحيان فمنضع لها عدة سنوات ولن تلتلها لها قاعدة التي تدفت وكذبهم لنا تعمل وما تلقى وما تلقى ويقول الآخر غير هذا وهو أنها قد تكون يطورها هي فيها أنها سرها بعشر الثامر بعشر الثامر ويعتقدون أنها لن تحب فيسلح الحيب من ذلك الأعام وتقصره وتقصره حقا وتستمت ولا تقصر أهلها أنها طالت وأنها حاضت ولا تقضي وتقصى أنها تسلوات لم تقضي أي جان الحيب لحجه انها قد صامت الايام التي عليها لانها صامت بشهر في كلها شرط به لماذا استحييت ان اخبرهم انه جاء لي هذا الدم سالتمم في صيامه واصوم معهم ولا اخبرهم فتكون صامت صيام الباطن فلا تنسى الا ما تحب فيجب أن كان تابع حواليه كذلك زي الذانه ان تصيام الى قائمنا و يكن معنا اذا لم اكل ايها ثاني كما متى انها صيام فهل عادت الصيام اذا رانا هو لا تصوم الصيام كما الى عليها لا ان الناد المستخينة العاطم يأتي ذات الدعوة السابقينية العقل على الهان هو فتل التلسان من تبراك الناس يتزاوتون يعني الناد الضائب المجنود حافظ العاطم هو الذي لا يفهم في ولا يدري من الأحكام ليس لها عقل يزجره عن المآثم المحاضنة إلا إذا كان العهداء يدخل العقل وهم إيش الله اللي اعتوه ومهوه فلان الأطران أنه يسحه من المشاعر ما يعني او ذلك إذا كان أنه يطفل لان كل منهم يعني هم مصالحان ونكار لها تصنيع عقلية وللنعنى أنهم ليس لهم بذي الله الله ونكائهم في همارهة النصالة وهمارهة النكاثة وهي الهرار والتجارات والأماه وله. لكن نعرف إلى حد أنهم لا يحومون أكثر بل يجعون لهم الأممان يعرفون مصاليها نهراً ويعرفون الأشخاص وانها غير انما هو من ذلك لا صفاء ولا تطهير ولا والقدره عليه فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله اقطر عن كل يوم مسكينا مدبر او نتصائم من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين ليست هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والحامل والمرضع اذا خافت على اولادهما افطرت واطعمت رواه ابو داود هذا استثناء لقوله: "لا يوجب السيام و الا افطر" فيتا لا تكمنون ولا تسنون الا اذا و الله لا وقدرة بمعنى استطاعة الإنسانية الأمياسية بها مضغي بها من العبادة الثيان معلوم أنه هي نشطة لأنه قد يكون مساكة خمس ساعة ساعة ساعة ربما إذا عرضنا ثمانية عشر ساعة ونحن دون أكل وشرب. هذا الزمن الطويل هي نشطة تشق على بعض من الناس مرمان الذي وكبير السن والمسافر كماسياتي ونحو ذلك عليه النشطة فلما كان كذلك تضيع لهم من افطار فمن كان قادر الله طبعا إذا عدنالك أرضي وضطنا ومن لم يكن قادرا أرضي من الهجة فبالله إذا يجب جماله المتضى فالليوم المليه فهذا كان أنه جهد من المرأة ومقرح فالإصبر ومتاع أباني أعطى الله لهم أن أصره أمهم لقوله تعالى وأنك تنمضى فعلى سفه فعزة وليفصول عزة ما أصره من أيام أحد هل يوم يخطر ويقضي عدد أيامه فإذا المنظر لا يرجع موقعه فهذا لا يخطر عنه منه فأخذ يوم المسكين كذلك الكبير لا رأيته من المكلاب بها إذا يشف عليه من كذا كما رسل كان لن التكليف. لن تشكف عنه التكاليف ويوضع الى حالة الكبار لكنه يعتف ويسهد ويعرف ولكن كباره ولهرمه يشق عليه ان يرطول فمنه هذا يطال عنه ايه عن كل يوم يسورة وعلى ذلك هم ويقول الله من الثالثة الآية وليقول الله تعالى وعلى من مما يطيقونه هدية انطعام مستيئ كيف المغادر يطيقونه من شقة يطيقونه بكل ترى شعب وإن كل أرواي عن ان إنه طبعها يطيقونه ويكنه له عليه وذكر هكذا شرعه ومعبا شرعه في أنه ذي لن يطيقه من زقة كالغاما والمنضى التي يشق عليها لأنها كتير ويشق عليها أن تصولها وهي حادث لأيدي مرضها وهي بها الى صادث كما يكتن يكون الصيان في زالة الموين وشديد الحق يشط على الورد وليس عندها نطلقه فتبتنوا كأطمئي وتبتنوا كما سيأتي يقولون إن كان خوفها على نسلها فإنها تبتن وثقل لأنها كذيب فإنسان خوفها على وردها ورغم عن كثير من الصحابه انهم قالوا يلزمها مع القضائك التاره لانها اصطمت لغيرها اصطمت لغيرها هي سليمه لا تدخل في المرضى ولكن, ولكن اصطمت لمصلحه لغيرها فتاقضي وتطعن في كل يوم المسكينه لكن اولياء بغير شرك فبكل حال فإن القول غطى وشاق قوله الوجود إنه ثلاثة ثلاثة ثلاثة إنه لا يجب بوصل الذي الكبير إنه حالتين لا يحقف فقط عنه أنا صحيح ويوجد كثير من الناس يطعنون في السلم يصلون إنه حالة جهرم يا شيخوخة لا يذهب ولا يدري يقال له صوم ولا يلي نصيا او يصوم ولكن لا يدري ان من اكل المطبخ وتسقط عن العين والصلاه كما يشاءون كثيرا من تجار الاسماء انه يكذب من صلاته ثم يغفل على كونه بصمله ثم يسلم او وقطعه الصوم كما صحته 6 الإسلام فلا يصح من كافر وانتطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه الرابع الشميد فيجب على ولي المميز المطيع للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده خياسا على الصلاة هذه العبادات لذلك لا يستطيع المشاكل لأن تستطيع زجار الحرميها وتقرر فلا سحراتين سحر قبل عدم الحير قبل عدم الحر وتقدم النهي زجار الحير أنه لو طال قطع الزمن آخر الليل en de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de de van de de van de de van de de van de وطهضت من نغاسكم إلا انهجم لفائق ونمت إذا كنت صارها ولم تقفت إلا لأنك لا ينقل الهجر وكذلك إذا كانت شهر صنشو قلنا أرجعها من نغاسي فإلا هو كسر لأنها تذكر إلا لأنك لا الغروب اليوم فالتأمين <تصفيق> تقدم لنا أن نرى أن البلوغ شاط ولكن متى يصلح القوم الصغير؟ متى يكون صحيحا؟ إلى مجل إذا نرى إن التأمين لأنه يصلح صومه ويؤمر أهلهم عن فالبلوغ ونوع المجل فتى يعتاد وإن لن يكون عليه عليك لروه منهم من الصلاة يدرد على الحديث منه منه منه منه من الصلاة الحديث من الله لكل الصلاة يتدر وفي رواية الله أبناء أسد عشيني هذا أمام يجب التدريب فتى يألها كذلك الصوت إلى أطاقه إن أطاقه هم السادة إن أطاقه هم العاشرة فأولا بينهم يجغل عليه حتى يألث كما على الصلاة حتى يألث وإذا وصل إلى سيد يطيقه فهزل به وإذا يكون راجما حتى يألثى. حتى محافظة أن يبقى مهومه هذا يصعب عليه استهد عن الصحابة رضي الله عنه لأنه كان يسويه الصلاة لنجأ من ذلك سلح اللعنة ونحوه يقولون فإذا طرد أحدهم الطعام فأعطيناه ضغمة من العهد وضحا بها حتى يأتي البيت وصله اللعبة لتلحا يكون أسيان قدره لأن أبوين ولأن لأن يألثه حتى يحذر عبادات إلى طهوليته الخامس العقل لأن الصوم, لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدعو طعامه وشرابه من أجلي فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فافاق منه قليلاً صح صومه لوجود الامساك فيه قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار لأنه مكلف بخلاف المجنون ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكليه هذا فالشار يتكلم أن العالم ليس شرور ليس شرور فيه ولكن هنا فهذا شرق الوجود هو شرق الصحة وإذا قلت صفا قلت ماذا ؟ قلنا الوجود معنى الإلزال والتكليف فمنعه كمه وقاله عليك أن تصل إذا لم تصل فإنك محطئا فاهد وأن الصحة فالمراد الاجزاء والاعتبار هل يستطيع ان لا. يقول لانه ما سيجزي اذا كان عاقلا فاذا صاب وهو غير عاقلا فلا يجزي دليل العقل دليل اختراق العقل ما ذكر من النيه فالنيه لا تتصور من فاقد العقل اذا كان الصيام لا بد فيه من, من, من النيه فهذه لا صيام لمن لم يبين الليل لا لن يبين الصيام من الذي فلا صيام له العاقل هو الذي يبين فاقد العقل لا يعرف التلجيك ثم ذكر مناصوره وهي ما اذا دوى الليل وهو سلم و ثم جل، فقد عبد الكلية واستغل الله بصف النهر ثم أثق ساعتنا لحظات وتذكر أنه صائب و أمسك واستمر أن يتناهر في المساكة ثم عادا نهده و الله الله إلا أن أغفر إلا أن جاء ليه نكون يبجح لهذه الحال وأهل المحقق مع أنه إذا لم يفق إلا كله ما عليه قضاء فالمجنون لا يطري ما ذاتهم في حال جنونه لا نسيان ولا نصلاح صلاح لا المغمى عليه فإنه يطرق فالمغمى عليه عليه عليه القضاء فصورة الغالث الله إذا كان الإنسان مريضاً فاصابت الغشيه غطت احداثها فالغشيه التي تعتني المريء استمرت به يوم او صار يومك اليوم او ما صار له ولا يعقل هداها فيقضي لا يقضي على السلوات كما تقدم لكن الله المريض هكذا لك كليا ذا ان لها اننا صامنا ما صمنا الى نذره الذي عهدناه السادس النيه من الليل لكل يوم واجب لحديث حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من <تصفيق> لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه ابو داود هذا وصاحب الحديث يا الذي ذكرنا في, في شهاده فنقله ان يعزف على انه سوف يصوم غدا والصحيح انه يكفي في رمضان ليله واحده اذا اول من اول رمضان قال انه سوف يصوم فانه يكفيه ولا شيء يجب عليه ان يحجها كي لا يحل نفسه لانه يصوم غدك والصحيح ان المسلمين عندهم حج وتصنيف على اكمال القيام برمضان اذا لم يكن هناك رمضان واعلى فلا يحتاج ان يحدد الحكم للتحضير قلبه أنه سورياته الغدر لا حادث إلا ورش لأنه معروفا لهذه الشرع خلال جاهد لحظة غسالا اكتأث بغن الله